بسم الله من الشيطان الرجيم وإن يأهدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أهو سبك من هم ذات الشياطين و أهو سبك رب أن يحضرون يموى تيراب مسلين الحاجم بك مسلين مصطفى حبس بتدو غرب طوباء مرون تيراب بفاس ديال أكي نجاري أمني ينتيري يوميان نموام يوخم نجيتو وننكو ye yappine mu def ko ngir liggeyal ci serigne touba khadallahulahu maqtar fu bari bari kepp ko te amna ben amna ben tere bo gisuko ci won bu ko farlo ngir gestu amna bum tudde meññitum tasawwudu shikhar lola fir'an mahnam tasawwudu shikhar la ci wax amna meññitum tasawwudu me meññitum nahdu nahju qada'il hajj meññitum mukhalifu niran meññitum munawi sudoor yeb téré mag bi def xalalahu la mukhthar la ci wala khala fatahul fatah bi ak amna téré buum defil bu tuddu tambule mourid ak qadjalou mourid ak daytalou mourid yépp téré séñu alhadji mbakéla waxtani séñu toubay juroomi xaj adiyafatus samadiyya moy juroom ñaari xaj amna téré buum def ñina ko ak nahjul khawim mom ci walu qasay dilay wax amna tere bum def ñuna ko tanbiihu lqafilin momi batay defo ay bang amna tere bum def ñuna ko safar as bakar amna miftahul khuyub manmahu nurin ko serigne bu mag momi def nako yonu moyit ziyara serigne touba yonu gañu bax ni momi def nan ko bang ziyadatu sayn alquran jangalem serigne touba dole minou serigne اذي احمد بالله من الشيطان الرجيم وان اعوذ بها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب اؤوس بك من همجات الشياطين واؤذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحمد الله وبحق لله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناس للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقبار ناسم صلاة وسلام وبركة تقود بها للشيخ الخديم القائن ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي سانحا من مشهدت مخترت ورديت له في الحال والمال هونك يا معين وبك نستعين هونك يا معين وبك نستعين برك سينتوبا خاد له الله مختار له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 la seigneurbi wax tan ordani ya jahilan qattiya fawqa wasan wa ya hasim al-manni yalnako sunu borom def ci mbollem ay terem tawfiq doojin mu defal ko mbollem ci son ak anam gun ci mana son